يا حسين ما يمنعوني يا خطيتي بدومه يا عيوني عن خدمتك يا حسين ما يمنعوني يا عن خدمتك يا حسين ما يمنعوني عن خدمتك عن خدمتك يا حسين ما يمنعوني يا حسيني لك عهد الويفة خطيتك بارك الله بكم مأجور مأجور إن شاء الله يحشيانيلك عهد الويفة خطيته لو حب ماتحف خيد ميتي خلي يتايا لو حب ماتحف خيد ميتي خلي اقصر طاري اي الحبك طاري تايه اي لك يا عسيدي اي سمون اي اي لك يا عسيدي اي سمون صيخ خادم لك خادم لخادمة الحسين أبو فاطمة العبودي <تصفيق> أي حسيان لك عهد الويفة خطيته خطيته أنا لو حب ماتع حي خدمتي خلي يتايا اي اقصر طاري في الحبك اختاري يتايا اي اقصر طاري في الحبك اختاري اي خادم اي لك يا سيد اسموني انا خادم لك يا سيدي يا اموري اي ينبض اخبرك قلبي يا حبيبي يا حسين ابغى غيرك ينبض اخب رأيك قلبي أنا مخلص إليك يشهد علي ربي مخلص إليك يشهد علي يا ربي بس البعض يزراع اشوا كي بدربي اي عن خدمتك والله كل ظنهمي اخروني انا عن خدمتك كل ظنهمي اخروني ابغى غيرك فعلاي اي والله اي والله قلبي مخلص اي يشهد علي ربي مخلص لك يشهد علي يا ربي بس البعض يزرع عشوى في بدرب عن, عن خدمتك في الظنهم اخروني صيح عن خدمتك في الظنهم اخروني خدمتك يا حسين ما أتأخر لني أشوفا قدري بهاي كبار عمري إلك منذور يا أبو الأكبار اي عمري لك منذ اوريا اي منشد لك وي الوادي سمعوني انا منشد لك وي الوادي مي سمعوني يحسين ما أتأخر لني أشوف ونقدري بي هاي كبار عمري إي لك يا أبو الأكبر عمري إي لك ايه منذور يا قبل ايه غار منشد ايه لك والوعدي ميسمعوني ايه منشد لك والوعدي ايه للموت للموت بخدمة الحسين ايش ما خلاوي بداربي سود ودي والشواق اش مخلاوب دار بيسود ودي والشواق انا وياك ظل يحشن اقسم وياك. وياك ظل يا حسين أخ لا تعتقد مولاي فديو من ساك وانت خبير ضاميري وماكنوني وانت خبير وانت خبيري ضاميري و... ايش ما خلاوي قرب يسودوا بي ايش ما Al-Zarbi sudu diwashi waak Oya kezol Yaxsiyyan aqsi Oya kezol Oya kezol Oya kezol Oya kezol Oya kezol لا يفد يوماً يا من اي وانت خيب ابا مرو مكنون وانت خبير بضمري وانت ما شاء الله بضامرو مكنون يحس اناجي الشمس كم السماء عن اجر البعض عن خدمتك يمنعني اي البعض عن خدمتك إيش أنت يومي الشرف تيرفع عيني لهذا السبب عدوانك يبغضوني لهذا السبب عدوانك يبغضوني خر خدمتك للشاعر ابو فاطمه العبودي يا هاتي يا باسمك اسمعني ادري البعض عن خدمتك يمنعني والله انت يوم يا الشرف ترفعني لهذا, لهذا السبب عدوانك بغضوني لهذا السبب عدوانك بغضوني أي سرخ تميتك هي تاعقولا يبلوا غزا قلبه اي ليك دومه الحاني نيهز منك تايه على لمته ايمنك تاع علمتي ابا العزا اي ابقى عازي اعرف ظلي لوني انا أبقى عزيزي